كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يس yes. ألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد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 وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبيط أعمالهم في الدنيا وآخرة وأولئك أصح. أحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولاد يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وما نفع للناس وإسمه ما أكبر من نفعه ألونك ماذا ينفقون قولي العفو كذلك يبين الله لكم لآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ